مأواهم جهنم كلما قبت زدناهم سعيرا ذلك جزاؤهم بأنهم كفروا بآياتنا وقالوا أئذا كنا عظاما ورفاتا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 أَوَلَمْ يَرَوْا أَنَّ اللَّهَ الَّذِي خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ قَادِرٌ عَلَىٰ أَن يَقْضِيَ مِثْلَهُمْ وَجَعَلَ لَهُمْ أَجَلًا وَجَعَلَ لَهُمْ أَجَلًا لَّا رَيْبَ فِيهِ فَأَبَى الظَّالِمُونَ إِلَّا كُفُورًا قُل لو انتم تملكون خزائن رحمتي ربي اذا لمسكتم خشية الانفاق وكان الانسان قطورا ولقد اتينا موسى تسع ايات بيناتهم، فسأل بني إسرائيل إفجأهم، فسأل بني إسرائيل إفجأهم، فقال له فرعون إني لا أظنك يا موسى مسحوراً. 117. قال لقد علمت ما أنزل هؤلاء إلا رب السماوات والأرض بصائرا إني لأظنك يا فرعون مفورا 118. فأراد أن يستفذهم الارض فاغرقناه ومن معه جميعا وقلنا من بعده لبني اسرائيل اسكنوا الارض فاذا جاء وعد الاخره جئنا بكم لفيفا